خالة خالة أربعة قطة دي على خالة خالة gelal jal murur ya khala wa ya mala maula huwa ya ya ya كل أفضل سين شرافنا حسن شرافنا سين شرافنا صاوة صورة مجدنا على الاشتار ما دي على صل الله علشانه محمد الجرا ساو فلا على الشاو صل على الشلال واروسف فلا على الشاو وارون على الشلال ما علي باق كذا حسن على شوكة حبيب فلا حسن سيسادقة يحيى ياسين مليون تحي قاسم تحي عبدالرحمن دينا عبد الله دينا بتتشلا خلاص شي حامل لا عيني بقي شافت النوم ولا جوبي بجنفاش يا حامل يلوموني الهموني عشان داو اللوم لوم الناس ناس بيصحى حتى لا شي صبر العاش يا خاله شي صبر العاش يا خاله شي صبر العاش يا خاله شي صبر العاش ارمغاندا Ceda utanırma gandı, o kendi utanırma gandı, amma kızı Can Can'a, bütün hazırlara. ha. Haydar, Abid ve talip çoğlan ha, başarısız. Faysal Aysel. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, hala. Yöle affeyle, yöle ceda, yöle